يا أمة هيا من هضي وتحركي وتحركي واستعمي هذا السلاح موحدا موحدا يا أمة هيا من هضي وتحركي وتحركي واستعمي هذا السلاح موحدا موحدا آت علينا يقاتل أهلنا بحجارة ولوحدهم طول المدى وتحركي وتتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا موحدا يا هي امضي وتحركي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا موحدا بإهجارة ولوحدهم طول المدى القصم خطط لاغتيال أسودنا وتعالقت لتموحنا وتوعدا القصم خطط لاغتيال أسودنا وتعالقت لتموحنا وتوعدا دك المساجد واستهان بديننا في كل يوم راح يهدى يا أمتي هيا مضي وتحركي، استعملي هذا السلاح موحدا. يا أمتي هيا مضي وتحركي، استعملي هذا السلاح موحدا. أرن علينا أن يقاتل أهلنا لحجارة ووحدهم طول المدى. يا أمتي هيا مضي وتحركي، استعملي هذا السلاح موحدا. يا أمتي أيها الذي وتحركي،, وتحركي واستعملي أداة السلاح موحدة. موحدة أورنا علينا أن يقاتلوا لنا بإجارة ولوحدهم طول المدى. سد المدائن لم يدع أحدا يراه تلك الجرائم أو يصور مشهدا سد المدائن لم يدع أحدا يراه تلك الجرائم أو يصور مشهدا إنا فمذأر للشهيد فإنه بطل همام في الحقيقة يفتدى يا أمتي هيا هضي وتحركي استعمي هذا السلاح موحدا يا أمتي هيا هضي وتحركي, وتحركي هذا السلاح موحدا أمر علينا أن يقاتل أهلنا طول المدى يا أمتي هيا هضي وتحركي, فيه وتحركي فيه السلاح موحدا لأهمتي أن يقهضي وتحركي واستعمل هذا السلاح موحدا عرارنا أن يقاتل أهلنا لحجارة ولوحدهم طول المدى أنا لن أظل مكبلا ومقيدا أنا سوف أبقى شامخاً رغم العداء أنا لن أظل مكبلاً ومقيداً أنا سوف أبقى شامخاً رغم العداء أنا صاحب الحق الذي أصبحت فيه مهدداً مهدداً وسجلت فيه مؤبداً يا أمتي هيا لخضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحداً يا أمتي هيا لخضي وحركي واستعمل هذا السلاح موحدا عارم علينا أن يقاتل أهلنا بحجارة ولوحدهم طول المدى يا أمتي هيا هدي وتحركي, وتحركي واستعمل هذا السلاح موحدا لأمتي هيا وتحركي, وتحركي هذا السلاح موحدا يا دين طول المدى يا طول المدى